يا الربع ذا الليل ابا مسره أ ش ف ي بها قلب زعلان يازم ي م س ر ع على الجاني يازم م س ر ع على الجاني شل الجعب والقطل ب ك يرمي بها راجل بطراني يازم مسره يازم اسراع على الجاني يازم ا س ر ع على الجاني شل الجعب والقط البيكا يرمي بها راجله بطراني يازم اسراع على, على الجاني حط العبواه على الدعسه و ا ل ث ا ن ي ة شاكلها ثاني والثانيه شاكلها ث ا ن ي يازم اسراع على الجاني وين السجون السلوليه واجب علي ف ك ت العاني يازم اسراع على الجاني على الجاني دام الزنازينه مليانه اخوات في الدين و إ خ و ا ن ي يازم اسراعه للجاني والله لارمي عدو و الله وثور الأرض بركان يازم م س ر ا ع ه ا ل ج ا ن ي يازم م س ر ا ع ه ا ل ج ا ن ي والله ل ر م ي ع د والله و ا ث و ر ا ا ل أ ر ض بركاني يازم م س ر ا ع ه ا ل ج ا ن ي يازم م س ر ا ع ه ا ل ج ا ن ي ياسعد من طاره وتقطع يسكن م ع حوره لعياني يا زيم الجاني يا زيم الجاني يا منطاره مسر مسر سعد على على تقطع يسكن معا حوره لعياني يازم اسراعه للجاني وابو بكر قايد الدوله ن ف د ه يا ش ل تيراني يازم اسراعه للجاني 「やじんましろ」「あら」「やじんましろ」「あら」